بسم الله الرحمن الرحيم أشهد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمام لا أكملان على خير صبت الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهديه لا يمجدين أما ذات فقد تقدم أن الوارثة يقوم بالنفقة على قريبه ويقوم أن الذي اختاره المسنف رحمه الله وهو أقوى الأولين عند أهل العلم رحمه الله أقوى الأقوال أن النفقة تكون مقدرة على حسب الغذر وأن هذا مفجر مع أصول الشريعة لأن الغرب بالغرب أن الغرب بالغرب فكما أنه يناد من قدر تلك الحصة وينضغي أن يتحمد من نفقته قدرها بأن هذا فيما مضى والوارد له الحالة ثانية الحالة الأولى أن يرز فردا أو تعصيبا والحالة الثانية أن يكون محجوبا وبدلاء على ذلك شرح المصنف رحمه الله في تفصيل الحكم بكون الوارد ينفق على قريبه على حسب الميراث إذا يتفرع على هذا الشكم انه لو اجتمع شخصان احدهما يحجب الاخر فلن تجب النفقه عليهما بناء على انهما من الورث من حيث الوصف العام ان أننا نطبق قواعد الميراث ونقول يحجب الاقرب الابعد فتجب النفقه على الاقرب ولا تجب على الابعد وهذا ملخصه مصنف رحمه الله استفدنا من هذا عن دين النفقه وبيننا وجه الاستجداء وذلك في نسبة الجدة وبيّن رسول الله مثالا عن القريب الذي يعجب قريبة فإن كان له ابن فقير وأخ موسى فاجتمع اثنان من الورد أحدهم العبن والثاني الأخ و كل من الإدن والأرض ميراثه بالتعصيد يعني أنه يريد تعصيدا لأنه ينقصد إلى فرض وتعصيد كما نبهنا فأصحاب الفروض مقدرة فروضهم في كتاب الله عز وجل وهي ستة فروضا عليها النص ونصه وهو الرضع نص نصي و الثلثان ونصوهما ونصوهما السهناء نصوهما الثلث فيه ونصوهما السهناء الثلث فيه. فمن كان يرث فرضا وله النفس يتحمل نفس النفقة فلو كان هناك ثقيل وله وارث وجدت النفقة على هذا الوارث وبالأصل يرث النص فإنه يجب عليه أن ينفق عليه نصف نفقته وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِدْ يَرْثَ فُبْعَ فَكَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِدْ يَرْثَ الثُّلُثَاء السَّدَثَيْنَ أو الثلث أو الثلث وكذلك وقد تقدم معنا في نسرة هنا نسرة العلم بأن الإرثان أنه هما فرطون وتعصيد على ما قسمنا في نص الكتابي ستة لا فرط في تلك سواه من ذلك نص ونص ولا فرض سواهما البتة نصن ورحا كما نصف الضضح والثلث والثلث بنصف الشرع والثلثان وهم الكمام تحضر كل حافظ هذا بالنسبة للهروض المقدرة نجعل وجوب النفقة على حسب قدر الإذ إذا كان فضلا إذا كان تعصيبا العصبة يأخذ الباقي إن كان معه ذو حكمنا شكمنا بوجوب النافقة على قدر شخص ذو ثم الباقي وهو الواجب بعد الفرق يكون للعصبة فالأخوة الإبن من العصبة الإبن لو انفرد أخذ الناس كله والأخ لو انفرد ومات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ الناس كامل كما هو مهلوم فلو اجتمع ابنه وأخنا الإبن شقيق والأخ موسي فالسؤال أن الأخ لا يريد معه جد الإبن والأخ في النفط أنه واجد عليه إبن لأن لم إبن يحجب الأخ فالذين يريدون بالتأخير طبعا جهات العقبة وسيأتي إن شاء الله لأنه لم نأخذها من فرائد ولكن سيأتي شاء الله العافظة طبعا من جهة الأصول وفروع الأصول وأيضا تكون من جهة الفروع اللي هي بشمل طبعا العافظ يكون الأب وأبوه وإن عنه والأخ الشقيق والأخ لأب ومن الأخ الشقيق من الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العمد الشقيق وابن العمد لعب هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين لو انفرد أشهدهم أخذ المال كله فلو مات ولم يتوب إلا ابن عمد الشقيق فلو يأخذ الناس كله فلو استقر وليس له إلا ابن عمد الشقيق أو جبنا عليه جميع النقف لأنه عاصف لو انفرد أخذ المال كله لو اجتمع ذو فرد حتى لو اجتمع العصر غير مثل الابن مع البنس مع اغتين فلؤن والد الاستقر وعنده ابن وابن ثلاثا الثلثان من ذكر والثلث من الودان فمدد الخناجر رحمه الله على مقبل الله انه لو استقر الاب وعنده بنس وعنده إبن ويحتاج إلى تراغير ديار أوجبنا على الإبن العشرين وأوجبنا على الدن العشر على قدر حصوصيهم من الدن هناك مذهب يقول أنه لا يجب على الدن النفقة إذا تسمع الذكر والأمتة أم بجانب الذكر وهذا لحكمة من الله عز وجل أن الله جعل الكشف والنفق بالأصل واجدا على الذكور ولذلك يقولون يقدم ماذا هذا الأوجب كما نبهنا عليهم بالشافرية رغمه لكن الصحيح أن الله فعاله قال وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب نفقة الربيع على الوارث وجعل صفة الميراق معذرة في الإيجاب فقال وعلى الوارث فإذا كان هذا فإذا كان أمر كذلك وجد أن نجعل نصيد الوارث النفقة على قبل نصيده من الجهة في مسألتنا هنا مثل المصنف رحم الله بالنسان وهو أن يتدعى اثنان من الوردة كل منهما لو انفرق لوجدت لو عليه النفط كامل اللي هم الإذن والأخ وكل منهما لو انفرق لأخذ المال كله فلو ما وليس له إلا ابن الذكر فإن الإذن يأخذ المال كله تعشينا ولو مات وليس له إلا أخذ فإنه يأخذ ما لكله تحسين هنا يرجى السؤال هل الإذن الذي هو أطرق معسر وغيرت عنده على النفق والأهد وهو الأذهب موسر عنده قدرة على النفق إذا طبقت وصول الميراث فإن الإذن يمنع الأهد من الميراث الذي يسمى في مصطلح الحرائض بالحجب والحجب حجب المقصان وحجب حرنان فحجب المقصان مثل الابن في حجب الزوجة حجب المقصان فيجعل بدلا تأخذ الربع تأخذ الثمن لأي لا يحجب هذه الكلية وحجب الحرنان يمنع الوارد غيره بالكلية فلا يبقى فهنا الحجب بين الابن والأرض من حجب الحرنان لأن العصر تقدم بالدهاب ثم القرب ثم القوة فبالجهات التقديم ثم بقربه وبعده فالنقديم بالقوة يشعله فالعصر يقدمون على هذا الترتيب فالإبن لو اجتمع مع الإخوانا الشبقاء أو إخوة لأب حجب حنان لا ييتون فهنا في النفقة في الأصل واجب على الإبن يمنح إرث الأرض فيثبت النفقة عن الأرض فدعنا الظلمان يقول ماذا منه فقيم من ينتقد الحكم إلى الأرض لأنه مؤشر ويكون موجود الإذن وعلمه على حد الزر والأصول الشرعية طبعا مثل ما اعتبر أصول المرار فإنه يثبت وجوب النفقة على الأرض لوجود الإذن ويثبت وجوب النفقة على الإذن لكونه مجزرا الإبن لا تسقط عن توجه عليه لأنه لا يكلف الله أجسا إلا وسعها وقد ذكرنا أننا لا نفكم بوجود النفقة على الغريب إلا إذا كان قادرا والإبن غير قادر فتسقط النفقة عليه وتسقط النفقة عن الأرض وفي هذا الحال ينضح عن إذا فقطت عن الغريب ينتقل إلى بيتنا المسلمين إلا هذا آخر لأن المصنف أصد من هذا النساء المدين أنه إذا اجتمع البارثان وأحدهما يحجب الآخر وكان الحاجب لم يتوسط فيه شب وجوب النفقة فقطت النفقة عنهما فقطت عن قليل الأقرب بكونه معثرا والعدد حق الشبقي ففقطت عن الأبعث لوجود الأقرب ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدا جزتنا من هذا عمدين نفسك كما ذكرنا أن نفق أن تعصل فيهم ونفق الفرق لازم على الوصول في هذا وفي يمنا دليلا على أن الولد يجب على والد أن ينفق عليه فمن كان أمه فقيرة وجدته موسيقى المثال السابق الذي معنا حجب ابن الأفض وهنا الام تحجب الجده لان من اغنى بوالد صح حجبته في حق واقته الجده والجده تدني بوالد صحه الام والام تحجب الجده وهنا على ذلك لو كانت الام فقيره والجدة مثرى فنقرون ينتقل وجود ينتقل وجود النفقه وهذا مستثلا من الأصل الذي ذكرناه لأن عمودي النفذ تجب أنه النفق على الأصل الذي ذكرناه لأن هذا الخاص في عمودي النفذ ويجب على الجدد أن تنفق على ذلك الولد ومن عليه نفقت زيدي فعليه نفقت زوجته قرر رحمه الله النفق وبيّم على من تشف وشرط وجوبها وإذا كانت تجف على الوارد من الشكل عند إزدخانهم وحصول حج من بعضهم لبعض شرع رحمه الله في مسألة تمدني على مسألة النفط وهذا كما ذكرنا من الترتيب في, في الأذكار الترتيب المنطقي فإن الفقه الإسلامي ينفذ بالشمولية وهو لا يقتصر على بيان الفصول بأنه يبين حتى الفروع أن نبني عن الأصول فالسؤال عندنا هنا هل إذا وجدت النفقة على الوارث لوجود السجد الموجد في الوارث الذي ينفق عليه وهو عجل هل يختص انفاقه على ذلك القريق فقط بالقريب نفسه أم أنه يلتحق لهذا القريب من لجمته نفقته وحاجته اللاجمة الضرورية بالنسبة له هذه النفلة محرعة على الأقل الذي ذكرناك هل أنت مطالب بالنفقة على القريب لو فرضنا شخص مات وترك ابن الربيع وهذا الابن الربيع ليس له وارث غير فلان فأوجبنا النفق عليه لكن يحتاج إلى مرعب سنقول يجب عليك أن على المرض لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالد وعلى المولود له رزقهن وكصوصهن بالمعروف إلى أنقار وعلى الوارث مثل ذلك فقال وعلى المولود له هذا الوالد والد الصديق فأوجب عليه النفط ثم بيّن حالة موت الوالد فقال وعلى الوارث مثل ذلك فأخذ الولمان هذا ذريبا أنه إذا مات شخص وله قرار وترح أولادا ويحتاج إلى النفق عليهم ويسترضع لهم وجبت نفقة الرضاعة عن, عن القريب الوالد فإذا كانت نفقة المرضئ واجباً عن القريب يكون هذا تنبيها يكون هذا تنبيها من الشر أن الأشياء اللازمة لهذا القديم الذي يتنفق عليه لازمة عليك أيضا بالتبع ولا يقتصر الآن على أن تنفق عليه فقط هو بنفسه لأن من يحوذ ومن تقدمه نفقته ومن يضطر إليه حاجة يجب عليك أن تنفق عليه بالمعارض وهذا لأن الآية نصف على وجوب الاسترضاء على الوارس مع أن الأصل يخطبي أنه في طاريه وعلى رأسه يقول رحمه الله ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لشوله ومن عليه نفقة زيد عليه نفقة زوجته فإذا كان هناك شخصان منهما قرار من جباب النفقة أن التسلم الذي ذكرناه القريب الفقير له زوجة فالأصل يطبيع ينفق عليه هو فلو كان عنده زوجة وأولاد احتاجوا من نفطه فإنه ينفق عليه إذا كان ماله يفعلان ويقدر على ذلك وهذا يعني ذكر مصنف رحمه الله فيه الأصل فقال كبير أي كما أن الله أوجب علينا أن ننفق على الربيع نفقة إرضاعه على وعلى المولو وعلى الوالد من ذلك أوجد على الوالد أن يعطي نفقة المربع طبعا هذا بعض الظلماء ينخذه ويرى أنه يجب عليه أن ينفق على زوجه ولأنه لو أنفق عليه ولم ينفق على زوجه من يكون بحاجة له لن ينفقه بحاجة لذلك هو يحتاج عليه وعلى من تدومه نفقته طبعا على الأصل كضئر حولي كضئر حولي هذه عبارات فائدة المسؤول اختصار المسائل وإدخال بعض على بعض التنبيه على الفروع المتنية عن أصول التنبيه على الأصول التي انبني عليها غيرها ومن هنا يظهر قوة الآلم والحقيث وسياغة المتن والبعض لا يقصد سهم مقصودة في نمام هذه المسؤول ولذلك يقول بها ما تخلو من الأدلة هو المراد من هذه المسون خياغة الأحكام المستنبطة من الأدلة لأن الأدلة فلها قطب متخصصة هذا أمر ينبغي ينفذ عليك ولذلك لما قال كبير أشار إلى الأصل الذي بني الدليل عليه وهو النفقة على المرضع, المرضع لأن الله عز وجل أعجب على الوالد أن المرضع ينفذ على المرضعة فإذا نظر الفقيه لذلك فهم أن الواجب أن تنفق على الرضيع لكن لم نحتاج لما كان ذلك لازم له وضروريا صار في النفقة عليه أجاب بعض العلماء عن هذا الدليل وقال ان الأصل أن تنفق بالطعام والكشوة والاستردع نعم من الطعام فأجاب عن هذا الاشتاء هذا الواجب وقال إن الاستردع نعم من الإطعام فهو لم يحبث عن الأصل فأوجد النفقة عليه بالنسبة للقريب فقط أما من تجمه نفقته لا يجعله نفقته هذا اختيار بعض الملماء رحمه الله وهم الشيء الأصل أقوى الشيء الأصل أقوى يعني لا شك في الله إن على الشخص نفسه ولا فقط مع اختلاف دينه إلا بالولاء ولا نفقه مع اختلاف دينه هذا طبعا الشكر وهذه المسللة احتاجها بين المسلمين وغير المسلمين فلو أسلم شخص وله قريب كما كان يبعث الغدان الإسلامية يكون أهل الذنى تحته ثم يسلم الذنين وقرارتهم تحت تكن الإسلام ويكون فقيرا فلا نوجد مع اختلاف الدين وتجد ما هذا المسلم الذي ليس له قريب المسلم من ذات مالي المسلمون المشلم وهم أولياؤه الذين ينفقون عليه كما أنه لوما وليسوا المسلمون فيكم ماله إلى بيت مال المسلمين ليسوا هناك أعدم انظروا كيف الفقوق انظروا كيف سيارة الفقوق ليست بالجعارة ولا بالتشهل ولا بالتمليل ولكن خقائق مرنية على أصول هذا معنه كابل يعني أشهر مدخل بين المسلمين صارت المسلمين وأخطت المسلمين كأنه بناء نبن من هذا البناء له ماله وعليه ما له عليه ما عليه. عليه فيقوم بينهم كم تفسد فلو أنه افتقق أو فكوا عليه ولو أنه مات وعنده مات قد يلديهم عن وصار من العدي لا يفتح حدا أن يعقد هذا الحكم أو يرد لا يجد الإنساء بين المسلم والكاذب ولو أن هذا المسلم الذي أسمى له قرارة كفار كانوا تحت فقم الإسلام كذبين لهم فلما أشلم اشتقوا وقالوا هذا قريبا هل علينا لا يحكم اللي لهم في ويقولون اختلاف الدين يمنع من وجود النفقة عليه لأن اختلاف الدين يمنع من الذين لأن من موارع الأرض اختلاف الدين فلا يأت المسلم الكافر ولا يأت الكافر المصريين وفي الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قل له أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيم من وهذا الحديث أصلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قرابته من إسلام من أبى منهم بقي عقيم وتأخر إسلامه فولف الكفار من قرابته وأصل هذا المناب وداعا فقال وهل ترك لنا عقيم من رضي الله عنه وعلمه ثم عشر عقيم تحاذ الأمره في الدين والدنيا كون الملك هذا الأموال وأوصل الحكم من أول صريب المتأخذ ووريتهم ولم يرفع المسوسين من هؤلاء القرار والكفار من يرفعهم عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الصحيح النوطان لا يرفع المسلم الكافر فلا إرارة بين المسلمين والكفار ولذلك يتمنى الموانع عن اختلاف الدين ويمنع الشخصان المديراتي واحدة من حبل ثلاث لقل وقصن واختلاف ديني فتنثلت الشق في اليقين فاختلاف الدين يمنع لديك لكن لأننا فقط لكن جثتنا من ذلك نوعين النوع الأول الولاء فلو أن رقيقا سيأتي إن شاء الله أن الرقيق ينفذ عليك مولا ولا اختلاف وهذا هي أصله في حديث الدار الرقيق استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كانت لا فرم لأنه معلوم السبب هنا بين السبيل وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبا ولذلك استثنى النوع الثاني من أن الوالدان واختلفت الوالدين لو كان له والدان كثيرين هل ينفق عليهم أم لا ينفق والصحيح أنه ينفق عليهم أنه يجي عليهم على والديهم الكافرين وهو اختياره مرهب الشاكئية وقائد من أهل العلم لأن النصوص التي واضق بالأمر للإحسان من الوالدين وذكر الوالدين نظر في الكفار إن جاء على أفش الكديم ما ليس لك له علم ثلاث الحلم وصاحبهم هل الدنيا معروفة وليس من المعروف أبداً أن يكون غنياً ووائداً مستاجين وطيغين ولذلك أمر من المصدر صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى فالوالدان يستطيعان من هذا فيجب أن الوالد ينفق على والدين ولو كان كافرين لأن الوصوص وردت في الكفار وهما استثنيان من المستثنيان من القصد الذي ذكرناه وبناء على ذلك نقول ان القصد في الاجلاء يعني نقول الوارث والقريب اللي هو غير الوارث او جبنا النفق عليه الاولى وعلى الوارث في السودان لكن الوارث استثنيه من هذا لذلك يجب ان الوارث لو انحرد الوارث يتحمل النفق كاملا وكذلك أيضا بالنسبة للأرض هنا لوجود الكفر يجب عليه أن على والدين وأن يقوم بالإحسان إليها لأن المصوصة التي أمرت بالإحسان إلى في العصر إنما نزلت تكاثرا ولأن الوالد والوالدة الوالد عبس الوالد ذكرا كانوا أنت له شق عظيم وفضل كبير والله انت وجل لم يمنح الورث من ربي هذا الجميل من العروض وان عليه حتى سدر وشد في ختي والدي ثنين الوالدين لهذا اولا ورود النصوص وثانيا لان المعنى الموجود في الوالدين صار غير الوالدين من بقيه الكوره نعم الأدي لم اجي ان يتربى له ولده ويؤدي اجره فانا الوالد يسترضع لولده لمعنى أن يضب من يرضع ولده على الوالد وإذا قلب المرضعة ينفق عليها بالمعروف في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوطهن بالمعروف فأمر الله عز وجل المولود له وهو الوالد أن يقوم على نفقة ولده وعلى أن يتعهد حادثه إلى الغضاعة للاسترضاعة وإينا رحمه الله وجوب الاسترضاعة للوالد وهذا مجمع عليه دين العلماء المجمعون لورود نفس آية البطرة على وجوب الاسترضاعة للولد ولا يجوز للوالد أن يضيع ولده لحرمانه من الغضاعة لأنه إذا حرم من الغضاعة فإنه يموت الولد وهنا ننبّه على أن الوالد إذا ارضع لولده يعني اضطرت ان رأت ارضى هذا متى يكون في دعض الأحيان طبعا الأم إذا كانت موزودة وقالت أنا ارضع ولدي فلا اشكال فهي أحق بيرضع ولدها لكن من الاشكال إذا ماتت الأم او طلقها وتزوج اسمنا الغير أو انتقلت في بلد آخر أو تحولت عن بلد وهي فيه تزوجت مريضة أو تحولت إلى بلد آخر أو كانت مريضة فهي تشطيع الإرضاء فحين يبين هذا الولد لو ترك لي أموت لأنه لابد له من الرضاعة فينشج بها عظمه وينبت بها لحين فإذا كان لابد له من الرضاعة فإن المشؤول عن هذه الرضاعة تلقف في تكاليفها وطلب المربع هو الولد, الولد. الأب فيجب عليها أن يطلب من يردأ هذا الصغير وفي هذه الحالة يجب عليها أن ينصح فقد يجد من المربعات من هي أقل ثمنا وأقل كلفة وأجرة ولكنها أضعف وقد تضر أو يضر لذنها الصغير فما يجب لو في هذه يغلب مصرح الزناد على مصرح الصبر كما هو موجود الآن في جمالنا في شراء الحليب الذي يحتاج الطفل إذا كان نوع رذيئا نوعا ذيئا فيجب علي أن ينصح وأن يتق الله عز وجل أن يعلم أن هذه النفس المحطنة أمانا فيجب علي أن ينصح وهو من سؤال الله عز وجل عنه فيستربح التي يحسن رضائها ولذلك كانوا يشددون في الرضاعة هذا بشكاب الرضاعة أن المرأة التي تربع قد تفسد الولد بسبب لبنها تفسد الولد بسبب لبنها من سوء أخلاقها ولذلك نهى بسبب كعمر بن خطاب رضي الله عنه وغير من افتحاله من الرضاعة المسادرات والممشاك لأن الأخلاق تعدين وينضغي عنه أن في هذه الرضاعة حتى يوسط لأن الله مرتفقه للقيام بحقه على كل مدير فإن أرضعنا لكم فأزنهن وجورهم فأوجد على الوالد أن يدخل أجرت الوالد للمرضعة وبينا المصنف إن الله المشؤول عن هذه النفقة هو الوالد ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يمنع أمه يعني أم الولد إرضاعه إرضاع الولد لو قالت الآن أنا أريد أن أرضع ولده سهي أخط وأولى ولا يلزمها إلا لبرورة كخوف ثلاثه لا يمنعها أن ترضع ولدها ولو وجد الغير الذي يشعر لها لو وجد مثلا من طرابتي وجد من تتبرع ويوم الجانب قالت أنا أريد أن أرضع ولده او تزود معا فقالت أنا أرضع ولده ولا أريد منك شيئا وقالت من الظلم أنا أردعه فهي أحقه أوله لي أنها أردعه ولا يلزمها إلا لضرورته تقوم في سنة فيه وما لا يلزم عليها لا يلزم عليها أن تردع ولدها إلا لضرورة ومن أمثلة الضرورة أن لا يقبل الولد أستديا في دعم الأولاد تكون في ذلك لا يمكن أن يقبل غير أدي أمه وهذا من الله تعالى كما وقع لموسى عليه السلام فضمنا عليه المرابعة من قبل فكلما جاء في الواء لم يقبل سديها فالولد لا يقبل أي امرأة ولا يقبل أي سدي فإذا امتنى ولم يقبل النساء الموجودة وقالت أمه لا أربعه وإذا جاءت أمه ارتضع منه فهذه نفس المحرمة طلبها زوجنا الذي هو والد الطفل الأربعي والدتي والتقلافي والفقاة ما أولئا يجبرها القاضي على أباك لأن قال هذا النفس من واجب وما لا يكون الواجب إلا له فهو واجب ولذلك قال ولا يجبها إلا لضرورة وهي أن ينتنع أو لا يوجد من يردع هذا الصبي أو هذا الوالد غير هذه الظلم فيجب عليها أن تردع هذا الصبي ولما طلبوا حجرة الوجب ولها إذن حقها أن تطلب أجرة نسبها فإذا أرضعته حوني نظرنا لو أن المرأة مربعة الأجنبية أرضعت هذا الوالد سنفعه حوني فنعطيها أجرة النسب فلو طلبت أكثر من أجرة النسب لا يجب على الوالد أن يعطيها تلك الأجرة فإن لنا ستقدر الأجرة بالمعروف ولو أرضعه غيرها مجنانا أي أنها أحق لإرغاء ولدها ولو أرضعه أي أرضع الولد غيرها مجاناً طبعاً لها أن تطلب الوجر ولو وجد من يقول أنا متبرع بإرغائه ذهن لأنه لا شك أن مصرحة الولد في الوضاع لأمه أعظم والأم أنصح أم لولدها وأصفر محافظة عليه ولذلك هي أحق وإذا كانت هي حق فلو وجدت النوع مجانا قالت أنا أرجع لك ولدك مجانا والولد يقضل سبيع فقالت أكون أنا أريد ولدي وأريد أنا أرغب. فهي أحق ونقول لل... للوالد أن تطح عليها في مثلها فلوطال على عندي من يتبرأ نقول وجود هذه المتجلع لا يشتد حق الأمة ولو طلبة الوشرة وذلك قال تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن فأمر الله عز وجل بإعطاء الأسرى للمنزعين وقد صدر الآية حوله والوالدة وردعنا أولادهن حميم كاملين وعلى المولود له رزقهن وفصوتهن لذن نعرف فضين الله سبحانه وتعالى أن الوالدة ترجع ولدها وهي أشق كما ذكرنا اشتفات من كون لدنها أصر رفعا للولد وافتداء من الولد وكذلك هي أكثر نصحاً للولد وشفقة وعطفاً وإحساناً ودرعاً لولدها فهذه كلها من صالحة لذلك تقدموا على أولهم ولو لو إشارة إلى خلاف المذهب هناك من العلماء حتى في داخل ندب الحنادس من قال نعطيها الأجرة بشرط أن لا يوجد من يتبرع مجاناً إذا وجد من يتبرع مجاناً فإن فإننا نقول لها أي شيء لأن ترضعيه بدون مقابل فلسلت الحق في ونديه فإن قالت أنا أريد الأجرة سُرِز إلى غيرها وأريدت الحق نعم والحقيق ما ذكرنا فإن ثالث أو تحته سباعا كان الثالث طلقا طلاقا وظانت منه أو كانت تحته حتى وكانت تحته قالت لو ما أردع هذا الولد أو أريد أن أردعه وأخذ الأجرة على التشريف الذي تقتل يعني أن الشكم لا يختلف بحسب اختلاف حال الأم فإنه حكم واحد سواء كانت تحت الزوج فهي أحق أولى بولدها ولها العجرة مطلقة أو كانت مطلقة وبارت من الزوج وآربة ترفع ولدها فإنها تأخذ الأحكام التي تقدمت لا يحتلل حكم ويكونها تحت الزوج أو تكون بائلة نعم وإن تدولت آخر وَلَهُ مَنْعُهَا من إِرْضَاعِهُ وَلَدِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَقْطَطَ إِلَيْهَا فإن تزوجت آخر تزوجت زوجة فقال لها ما أريدك أن ترضعي ولدك ولد من فلان لأن الرضاعة تغرض براء وتؤثر على خحتها وتؤثر حتى أذف لكالها ومن هنا لا يتجهب الزوج لحق الأول إلا إلا حصل الضغط عليه وبعد العلماء قالوا أنه يمتشي في ماء الثاني في كله الشق بهذا الوجه ولكن الأشكر ان هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحة المرأة ولذلك خفه عن المرأة المردئ في السيام وأخذت أحكام الرخص في مسائل وهذا يظل على أن الرضاعة أكثر وإذا كانت تؤثر وأشغط الله بها حقوقها كذلك أدى منزل حقوق المطلقين فإذا قال الزوج مات ربعين فلا وليده كانت ربعين. حين يذل له الحق المن وإذا منعها نظرنا فإن كان للصدي بديل صرف إلى البديل ولم تذمن الأن ولم يذمن الزوج وإن كان لا بديل له فإنه يكون مضطرا ويسقط حق الزوج لأن مرر الإبن أكبر وهذا منذ المقارنة بين المحاسر لأن إذا تعارضت مصدتان قدمت المسجد العظمى فالأقتصد إذا لم يرتضع تضرر فشته وربما هلق والزوج إذا أرضع الزوجته مباعفة وصار النقص عليه نقص كمان للإستمتاع ونقص الضرورة المضي إلى هلاك الأنفس والمسجد فيه أعظم من نقص الكمان للإستمتاع والشبر ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه سنقول يجب عليك أن تردعي ولو قال الزوج لا أشخص منها لذلك أجلت عليك وسقط حق الزوج لا تسمح له ولا خطيح لأن هذا في إضرار النفس وتعريض الله للهلاف قال رحمه الله فصل وعليه نفقت رطيحه طعاما وكسوة وسكن وعليه نفقت رطيحه هذا الحقيقة ذاب يتعلق باحكام الرقاق اسالكم الله غير في الشيء ما زللكم المشروب سوالاكم فوبله الشيخ في فلسطين من ضيق على اهلنا في النطقه باذن ما يتعهده من الصدقات ودبل الخير التاسيد هل يثم في هذا التصبر اسالكم الله سدهاش بالله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أمنونه إما بعد من ضيق على من تجد علينا حفاظه لنقصني لقصين إلا من يضيط في الحق الواجب وإلا أن يضيط في الكمالات فإن ضيط في الحق الواجب فهو آسى ولا يجوز للمسلم أن يمنع أولاده من زوجته من شقوقهم في النفقة بناء على الصدقات وتبرعات للغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سُغل فقال لما في نار قال أفضل على نفسك قال أعيب العين قال أفضل على أهلك فهذا يدل على أن نفقة القريب أحق وأولى وقال صلى الله عليه وسلم إما أذناك أذناك فيجد بالأقربين وهم أولى وحق ونفقت عليهم واجب ونفق على الغير إحسان وغير واجب ويقدم الواجب على غير واجب أما إذا كانت تقصير في الكمالات بمعنى أنه رأى الغير محتاجا فصرف الكمالات لأولئك المحتاجين فهل الأفضل أن يسرف الكمال من قريبه ويدخل السروح على قريبه وأولاده أم الأفضل أن نوفق على البعيد هذه الحقيقة فإننا نسألة الذي يظهر فيها أن نجل أن الغريب إذا كانت النفق عليه نفقت إنقاذ تحديد أنه حاجة شديدة فإن النفق عليه أفضل من نفقة الحمال على القريب والسبب في هذا أنه ربما يكون الغريب مستاجع حاجة قد يتعرض للحراف فيها فالمرأة قد تزن والعياب بالله يستقر والأولاد قد يضيعون وكذلك أيضا ربما هلقوا وماتوا من الجوع فإذا كانت النفقة من هذا الجنس نفقة ضرورية فإن شاء الله أنها أفضل لأن جنسها في إنقاذ النفس واشتباء الأرواح ومحافظة على العبد وهذا يختلف اختلاف الأشخاص وعلى كل إنسان موفق عن الغريب أن تكون له نية فإنه إذا حسن نية العجل أردر الله وجعل قدره على النية حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق عنه الغريب وهو لا يعلم برناه فجعل الله صدقته بحسن نيته عبرها للغريب فأخابه الله عز وجل عليها فإذا كان أنفق على الغرباء وعلى الأجانب يعني الذين هم ليسوا بأقار الجوع وهو يمي إنقاذ أنفسهم وحبهم من الحرام أو تحديدهم من الخير كان بالوسيلة ونية من الأفضل وأعضل حجم لكن لو كان النفقة على هذا الغريب من جنس الكنانات وعنده أولاد يحتاجون إلى الكمالات يلدون الكمالات فالنفقة على الأولاد وإدخال السرور على الأقرباء how powerful that will be an opportunity to give us an opportunity to get back لا حتى السرور على ابن الحمiring في الكمالات أفضل من إدخال السرور على الغريب فمثلا لو احتاج إلى خيار وعنده خيار أو عنده متاء أو ثياب زائد يمكن أن يحطيها للقريب ويمكن يحطيها غير القريب فالقريب شواء كان من الأقربين فالأولاد الأقربين الذين هم أدنى للشخص أو كان من الأبعدين كابنى العرب فإن إعطاء الخوف له ولو كان من كمالات أفضل من إعطائه للغريب ولو كان صديقا ولو كان خليلا للإنسان ومحبا فإن القرابة والإحسام إليها فيه أجراً أجر الصدقة وأجر الصنة والإحسام للغريب مهما كان فيه أجر ما وهو أجر الصدقة كما ذيا من صلى الله عليه وسلم ذلك لامرأة قد لله من ذلك الكبيب الصحيح رضي الله عنه وعلى الله وبناء على ذلك ينبغي عن المسلم أن يزن الأمور من نزامها ولا شك أن نتفقد الأقلباء والإحسان إليه وتصديق معنى القرابة يعني إن الإنسان دائم يتفقد أقرباً وأول ما تفكر في البذل المعروف والإحسان أن تنظر إلى منحولك من الأقرباء ولذلك حتى في الدعوة جعل الله أمور الدين مع لا محاذا ولا مجانب قال الله وأندع أشيرتك منطيبين الأقرب جعلنا أقرب في الأقرب وهذا يدل على أن أولى الناس لخير وأولى الناس المعروفين وأولى الناس ليحشانك حتى الابتشامة التي تتسمها والسرور الذي تدخل عن المسلمين تقدم فيه الأقربين الأقرب والأقرب فإذا وجدت القريب حرجك على أن تكون على مرافق الكمالات التي تفعلها نعم الغربات وأن تكون فيه أحسن وأجنب وأفضل وانظر رحمة الله إلى أبي دكر الصديق صديق الله عنه وارضان وهو صديق الإنة يختم إلى نصطف وهو ابن عمى مقريبا ثم إلى بيجي يفاجأ لمصطف وهو أحد الذين قذفوا أكثر رضي الله عنه فمع أنه أحسن ومع وجود القرابة في هذه الإتشاء العظيمة فقام اليهود ذهب الى بيت المقدس ثم انزل الله عليهم ربنا القران فحدث ابو بكر ان لا يستدين عبادا له فانزل الله رد وجرم القران يعاقب ابا بخله بماله ولا ياخذ من الفضل من المسكين اي يؤذى من الفرن من الساكن والمهاجرين المسلمين ولا يعاقب بدون صحيح فتشبهنا ان يغفر الله لكم فتاينا ذكر رضوان الفكره وقال فلما الله ان تشبه عن فإلى نظر الإسلام هذا القريب يطعن في, في بنت الدن مع أنها أمر مؤمنية رضي الله عالم يسنع الجميع الفقوق من الناس الدينية ومن الناس الطبيعية الفطرية ومع هذا كله ينزل القرآن بإحسان إليه ورد المعروف كما قال فأحسن أذو بكر رضي الله عنه ورد المعروفة إلى نصف فهذا يجلز لها راضحة على عظيم أمر الرحيم ولذلك العزيز أن البحاطة ونحن نبدأ على هذه الأمور لأنها عرضت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم كثير من المشاكل وكثير من الأبرار وكثير من المصائد تبدأ هذا التفكك الأسري فالشخص كان الناس القديم في الفقر وضعف وحاجه ناسا ولكن رزق الله عزيز من التواصل والتحاب والتعاطف وشكل شق القرابة ما هول عليه المصائد الدنيا قبلها والله إن الناس كانوا يعيشون بشامع لا لأني شبث ما هو فيه إلا الله كذلك ولكن ما نقف الله عز وجلده بشيء بعد الإنمان له وتوحيده مثل زر الوالدين بشكل فرش وانظر إلى كثار السنة والرعيم الأول تجد الراحبين على قرابة ما إن يشفع أن قريبا حصل له ونجرت به نازل إلى وجدته لا يهنأ له عيش ولا يبقى ويسافر له المسافلات البعيدة فهذا التواصف وهذا التحافف وهذا الترافف وهذا التحافف هو اللي كان بين الناس والذي رحم الله به أمره فجعل ذيك عيشه سعر وجعل الهم والأوم عليهم يكيره وكم من المصائف تنبذ للإنسان يدفع الله بفضله من هذا سنة ما يحكي للإنسان ما أن تفقد القرابة أمر من الهيه. كثير من مساحن اليوم سببها أدى نفسه وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق أنا في اكتئات عن هذه قد يكون قاطعا لرحمة ويكون هذا البلاء الذي نزل به إنها بسبب قدية لرحمة أو قطيعا لرحمة وعدم خيارتي لأعماله وأخوانه هذا التفكت الذي يعيش نفس أكثره بسبب عدم القيامة فقوق القرابة والناس تدخلت قروبهم من الضحنين ونحن نركض في هذا النساء ونحن نقوم بجوابها لأهميته لأن كثير من, من ما شاء في اليوم سبب ذلك الآن لما تجد القريب تنزل بهضائق ونزل بهضين لا يستطيع أن يجد في طرابته من يذهب والذي يقضع وجهه ويقول ليا أخينا تريدك أن تشاهد يجد أول من يقسم في وجهه ذا القريب والعيادة وأول من يتحكم به ويستهدجه ولا يصدق ما يقول القريب مع انه من فرقد ربما كان في جهل لو قتل القريب لو قتل القريب ضاع نصره عنه ويعلم في الهوان في شده الحنيه صحيح ان هذا خطا لكن كان حتى على امنه مع قريبه خيرا وشررا وينصره ظالم ومظلوم ويقسمه ويناظره ويقدم له ويسحب من المال. هذا ما يرحم الله به ما تحكي سن القليل للقنابة أهلنا عند الله ابن وجل وقد يرفع القليل كفه إلى الله الجزء فيدخو لك دعوة تمر بها السعادة لا تشعر عنها أبو لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك من صميل فؤاده ويرى أنك إن أحصلت إليه وأوصلتك والله إما تثير من النفوس ستبدد أحزانها وأشيانها فقط بالكلمة من القليل والقريب تجده مريضا مهموما محزوما ما إن يلتخف ويجب قرابته حول إني تبدأت أحيان وذهبت أشكامه ولا عليه بعد ذلك لذلك أنه مرحول لهذا فجدوا مبيونا محشرا ما إن يعطيه القريب ويجلس نعم ويقول أتبنم عندي ماذا أعطي كون فالكلمة طيبة من أثناء ما إن يقول له هذا الكلام حين أتعلمه قبره ما كان تحدث القريب ويقلس نعم ويجلس له كل ما يفكر. ولا ولكن الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته وان دعوه, فإن دعوة الاسلام كلها قائمه على التوحيد وعلى اداء الحقوق فاذا ادى حق الله عز وجل توحيده واخلص حق الدين واول حق ركزت عليه اصول الكتاب والسنه وتضافرت عليه واعتنثت به اي ما هناه ذكر الوالدين والصلاه حتى ان ابا سفين ما شغله غيره قال بماذا ماذا يعمركم قال يقول سبح الله ولا يثق به شيء ويأمرنا بالفردي والصلحة سبت الرحمة فالإنسان يحرس كل شخص على هذا وأوقف حادثة غريبة يعني قبل شهور وقعت أني كنت لهذه في السفر فوجدت رجل كبير السفر وهذا الرجل اخترت من ما سألته سألني عن مكاني وما من أين أنت قال من بدل رجل في آخر سنة يعني فوق السبعين بقليل ويضيح ثمرا يعني لا يرشي إلا قليل وجاد السشيدي في الشمس يتعرر من المشاقة وقلت المدين في اسم البدر كان قريب من جدة رابط الهباب قال هذا ثمرا الذي ترى أريد أن أديعك وأذهب لأختي بمكة عندها أيتام أريد أن أعطيها ثابتا لأن تنظر إلى حاله وتنظر إذا الله حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته ليست بحال الإنسان يستطيع أن يقوم على نشه فظنع أن يأشف أن أختي المسيري هكذا كان الناس وهكذا كان الأيش وهكذا يكون الأيش تضاشر تراكم وحدث ان اخذت دار في مدينه مومن بن افتق من اشقيار الناس, الناس رحمه الله عليه يقوم ايش يخي من فكار خالي ياتينا من اكثر من 400 كيلو من المدينه وكان ياتي بالهدايا لا ياتي الا فقير بجد معدم ما عنده شيء لكن ياتي اكثر من 400 كيلو هذه لا يمر شهر حتى يزورنا ويدخل على اي ثاني يلاقههم ويحكي ويقول لاخذ اشكل في ذمه لا شيء شيئاً من مال المثال يعني إذا جاءت لي ما يستطيع أن يشمر سندها يقول إن جاءوا قهوة هذا شيء كبير يعني إن معروف منها جاءة إنه صعب جداً ليدخل الإنسان وليأخذ إياهه بخاصة المستدار السنة الأوليين ولا جاء الحمد لله إلى الآن نعيده عن فترة لا أرضي هذا صعب جداً ومع هذا يشمل شراء أختي أنه ما جاء والدخسان إليها ولا يريد أن نأخذ غطاء الصلاة حتى حقه مواجه ويريب أن نأخذ لهذا أيضا هكذا كان الناس وهكذا كان التعاطب ما كان الناس يشتكون من الإبعاء ولا كان الخوف كان موجود واربعب كان موجود وما كان هذا النار من نسيه وفقه لأنهم سقدوا ملكم وهو عجل أطرب من التواجد التعاطب لكن ما هو الجهاز الله تفتك في الإسر وتفتك في الإسر وأصلح الإنسان ليس يفتح قريبه ولا يفتح إلا اللي تدين جنبيه غير الله عز من بجنبيه ولا يظن ربك أحده وما من أحد يضيّر ما به ولا تغتر أنك طالب علم ولا تغتر منك خطيئ أو إيمان تفقد قلب نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحمن ثانس بشديه وبإذن الله تتجد أنك زيء من الأنور تتيصر الله سيستح لك من أبواب عصرك ما لم يذكر لك على ذنك الله العظيم هو العاصفين أن يجعلنا من الواصل أن يصير منا ذلك وأن يجعلنا عنه أن يجعلنا الخارس الموجود في الموجود رضوان عظيم الله, الله. الشيخ هل يلزم نصلي عفر الصوت بالتعاءة في قضاء ماتاته من الصلاة الجهرية أصابق الله الجهر في الصلاة السلاة من العلم رحمه الله من أهل العلم من قالوا يجب الجهر في الجهر أستدلوا بالطولة عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيك إني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطع بيانا يواجب وبيان الواجب واجب ومن أهل الحلم ما قال الجهر والأسرار ليس يواجب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بصلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين وجهر فيما يصرف تدل على أن الأمر على السعر وبناء على ذلك الحقيقة الحرس ينبغي على النسلم أن يحرف على السنة لهدي المبيل صلى الله وأن يكون قضاؤه وحفي أدائه ليجهر الصناة المكتوبة فإذا قبل الخجر بعد طلع الشمس يجهر بقراعاته وهكذا لو نام عن صناة الإشعاء حتى جهد الوقت لأنه سواء أن جهد الوقت ولم يذهب إذا قضاها أو أن جاهد في منفردا فإنه يجهر بقراعاتها والله اصابكم المنقطعه الشيخ ما الفرق بين ان الله تعددنا بغلبه القلم وبين القاعده لا ادري بين خطا ليس هناك اجتماع بين القابلين غلبه طبعا طبعا هي التي تعدد الله بها الرجال كل انسان إذا اذا اعتقد شيئا انه ان يعتقده له اربع اخوان الحالة الاولى ان يعتقد الشيء على وجه لا شك فيه ولا مرية بثه وهذا يسمى باليقين كما يقول ابو الغلمان فهو يعتقد مثلا ان الله واحد هذا الاعتقاد لا يدخله اي شك ولا مرية وهذا اعتقاد اليقين ثم بعد ذلك ان يكون اعتقاده بالشيء غالبا وراجحا وهناك اشتنال ضد هذا الاعتقاد لكنه ضعيب نفسه ضعيب وهذا يبدأ من 1-50% الى 29-20% فمثلا انت تعلم ان الوالد اذا صلل عصر يرجع الى الديد فجأل وقال له بعد ثلاث العصر الوالد مجيب الديد انت لم ترى الوالد صليتك عصر يحتمل ان الوالد رجع الى الديد ويحتمل انه لم يرجع لكن الغالب أنه إذا صلى العصر ماذا يردع إلى البيت فأنت إذا قلت الوالد في البيت فإنه ظن غالب وخبر صادق لأنه غالب الظن أن يكون في البيت هذا الغالب يجيز لك شرعا تخبر به ونستبي كابل بل لو حلفت وكذل الله في البيت لأن الحلف على غلبة الظن مشغول فتقول والله أنه في البيت هذا على غلبة الظن الحالة الثالثة أنت اعتقد الشيء اعتقال أن يكون الشيء يستوي الطرفين مثلا الوالد بعد المغرب يدوح في البيت ولا يدوح وليس هناك حالة راجعة يوم تجده يدوح يوم ما تجده يدوح فسؤلت هالوالد موجود تقول أشك لعني ما أدري موجود أو غير موجود لعن تارى يكون موجود أو تارفة لا يكون موجودة هذا يسمى الشك سواء الطرفين الحالة الرابعة والأخيرة وهي أضعف الحالات أن يكون الضم مرجوحة وهو عكس الظن الظعيف فأنت حينما قلت في صلاة الأطفل الظالم موجود في البيت عندك اجتمال أنه خارج البيت فلو سألك شخص الوالد خارج البيت تقول أظن فظنك في هذه الحالة ضعيف وليس براجع ولو سألك الوالد قل نعم لأنه ظن الظعيف هذه أربعة أحوال الظروب لا يتعددنا الله بالأوهام وهو الظن الظعيف ولأنها ظنون فاسدة ولكن الشريعة على إحكاء على ظنون فاسدة وهذا قرره العنى أن من أنفس المتكلم على ذلك لنمز عزل عن السماد تكلم على مسائلة ظنو في قواعد الإحكاء وبيّن أنه الظنون الفاسدة لا يسبب إليه يعني مثلا تأتي بذبيحة من, من بذبحة بذبيحة بذبح الشخص وجود بحبيشة بذبح وجاءت له يحتمل ماذا كان صلى الله عليه ويحتمل أنه أخطأ في الهديدة ويحتمل اجتمالات كثيرة لكن هذا الاجتماع الضعيف ومرجوح فتوضي هذه الظنون وتعمل الظن الضادف وتتقرد الظن الضادف فقش على هذا المساء كثيرا تعبدنا الله حتى في استباحة الدماغ واستباحة الخروج الآن لو أنا شاهدين شهد أن فلانا قتل فلانا فإننا نحكم بالقصاد مع أنه يحتمل أن الشاهدين أخطأ ويحتمل أنهما ذور الشهادة لكن الظن الغالب أنهما إذا ذو قيا وعد لها وغرفا بالضبط أنهما مسئدان والظن مربوح ولا عبارة دي حتى في المسائل الشرعية حينما تسعى العالم أن في مسألة اجتهادية أن من يفتيك على غالب الظن يحتمل أن يقول لذي اختاره مرتوحا لكن الله عز وجل أمرك بردعيلي وأمرك أن تقبل شكم القابل لأن الغالب في ظنيه هو هذا وعنت تعمل بهذا الغالب وعنت مكلف بهذا وبهذا الضبط أمور الدنيا ولو كان أمور الدنيا لا تكير إلا باليقين ما دخل من الوسطة والبلاع أنه الله بيعني فاستقامت أمور الديني والدنيا على ذلك وبنية مصارح العباد دينية الثانية الدنيوية على هذا فالآن ماذا لن تسافل في السيارة وتسفل في السيارة وتسير فيها لما ترى غالبها في السلام وكل شيء بها فإذا كان غالبا الغالب ورأي فيها كما الكمل مدعك يخمسك الفصادر والطائر من العالم لولا أن الغالب السلامة مجزا لأحد يركضين السماء والعرض مع الله مخضر والباخرة لولا أن الغالب السلامة مجزا لأحد يركضها في عرض ينسوا الغرب كل هذا مدني شرعا على غلبة الغرب واستقامت بها مصالح الحقلة والحكمة قال استقامت بها المصالح وانتظمت بها واندرعت بها النفاشر فالشريعة تتعدد غالب الغالب مسألة لا عبرت بالظن البين خطأ وعدل ونصاب فأنت إذا ظننت ظننت تحذبت الله سائماً بهذا الظن الغال لكن لو ظهر لك أنه خطأ رجعت عنه لأن الرجوع للحق سريضة ليس بفضيلة فقط فضيلة وسريضة مثلاً لأ لما يقول الجلماء لا عبرت بالظن البين خطأ هذا في الحقوق من أمثلتك شخص أعطاك إنتميال زيني فقلت له قضيت رددتها لك قد ما رددني أنت غلط ظنك يعني مثل التجاري تحاملون كثيرا كل يوم يعطي الويوم فجاءه ظن أنه أعضب فقال له أعطيتك قال تاجي ما أعطيتك عند القاضي لحقك أن تقول والله أعطيتك لأنه غالب ظنك أنك عليك. بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد كمه أو بعد بيعة شهر تبين أنك أخطأ في هذا الظن وجب عليك أن تقضي الرجل حقا ونقول لا عدرة الضمين البين الخطأ يعني الذي دام الخطأ هذا في حقوق الضداد في حقوق الله عز وجل من أنت لك يا مسألة الصمت جئت وأكلت وأنت تظن أن الفتر باطل. ثم بعد ما أكلت وقلنا في الصلاة فأنت في المسألة الأولى بحق المخلوق كما قال الله عز وجل من الله حقاً يطلق فمدن طائز من ظلمات وإذا بان لك الخطأ ودف عليك الخطأ يعني إذا كان بحقوق المخلوقين يجب أن قضاء إجناعا في حق الله أو لا أن يقنع. فنقول ظنك أن الفجر لن يطلع يسقط عن كل إذن كان أن الخطأ يوجد عليك ربط الحق سواء رحانا لله أو للمخلوق فللمخلوق تقضي الدين الذي عليه ولي الخالق تقضي ذلك كان الله تعذر من طلع البجر إلى غروب الشمس أنت نتصن صياما كاملا كاملا فحق الله ينظر أن يؤدى ودين الله ينظر فَدَيْنُ اللَّهِ حَقٌّ يَقُرُّهُ ولذلك البيت صلى من قالت للمرأة قال أرأيته كان على أمك دين لكنت صاوية فيه قالت نعم قالت دين الله حقٌّ يقُرُّهُ فأنت إذا تذين لك الخطأ والحق المحروب فإنه كذلك إذا تذين مالٍ يريد المصر باستثناء فلا إدرس بالظن من دين يعني من الظن الذي يبانا شطأ فنقول قاعدة العمل بغارقة الظن معمول بها في حال غلبة ظنين وقاعده القاعده بالضم بين خطا معمول بها قاعده السيمان فانت تعمل بالقصر حتى يتبين متى تناسب وبهذا تكون القاعدتان صحيحتين ولا اشكال فينا والله تعالى فضيله الشيخ ابو سعدن امراه اربعت من عده المضاج وهي لا تعلم المحدد محاوله التذكرات دون جدوى فهذا محروم الله وذواتها مصاب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والإمام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصده ومن هناك بعد فلا تثبت أحكام الرضاعة أولا إذا ثبت أنها أربعة خمس رضاعات فلا يجب لك أن تعتبرها من الرضاعة إلا إذا ثبتها أنها أربعة رضاعة. خمس رضاعات خمس رضاعات بمعلومات إشبعات فإذا ثبت ذلك ثبت لكم محامية لها ولبناتها وأمنع إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يجب لك أن تحكم بحبوط الرضاعة والله ترانا السابق والفضيلة الشيء أن يجوز للإبن أن يغسل أمه وأخته السابق لا يجوز للإبن أن يغسل أمه الرجل لا يغسل مرأة إلا في حالة واحدة وهي الزوجة أن يغسل زوجة فهو الزوجة وذلك على أصح قوله العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أنك ميت لعائشة قال لعائشة عز الله عنك لما في حديث السنن لأنك ميت لغفنتك وكفنتك وهذا يذل على أن الزوجة بشه زوجة لأن علي رضي الله عنها غسل صاطمة رضي الله عنها وميت عليه الصحابة والمرأة تغسل زوجها لأن أشعاء ابن فعنيس رضي الله عنه غسلت إلى ذلك رضي الله عنه ولمنكر الصحابة ذلك فلا يجوز الرجل أن يغسل المرأة إلا في هذه الحالة ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا في هذه الحالة وأن ابن مع أمي فلا يغسلها بعد يفعل بعض العوامة أهلا منهم يفعلون هذا لأن عورة المرؤون ينبغي للغاسل أن يغسل وهذا من الجنس مع الجنس مع اتحاد الجنس خفهم منه من عند اختلاف الجنس ولذلك إذا لم توجد المرأة تغسل المرأة المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهد إلى النساء أن يغسلن بناتها فغسلت رضي الله عنها وعرضاها وغسلتها أم عضوية غيرها من الحسابيات رضي الله عنهم ولم يغسلها أحد من قرابتها الذكور وكذلك النساء للرجل لا يغسلهم النساء وبناء على هذا لا يجب الاخر غسل اخته يتولى المساواى امرى والرجال امر الرجال فالا يوجد امراء فلو في امراء بين الرجال يمنن انما بالمحرم ثم صلى يكف عليها تلف في فيابها ويصلى عليها ولا تغسل وهكذا الرجل إلى ما تدين النساء ولا زوج له ولا وليس هناك رجل لأن النساء يقوم بالتيمم يمموه ومن بعد ذلك يدرج في فيابه ويصلى عليه لا يتولى النساء أمر الرجال ولا رجال أمر النساء على التصوير الذي ذكرنا في جماهير الثلاث والخلف والله تعالى عالى أشابكم الله قضية الشريف العشرة بالمعروف تتعد اقتصار الزوج على بذل الواجد في النفقة والدعاية فحق لزوجته بل تكون بمعاني عليا فكيف يمكنني أن يحقق بالمعروف؟ العشرة بالمعروف أشابكم العشرة بالمعروف من أعظم الدعائم التي تقوم عليها السعادة الزوجية ومن أراد أن يصدق هذه العشرة فليقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت سنته عليه الصلاة والسلام إلا امتتاما للقعاء قد كان عليه الصلاة والسلام لا يقدم أمرا ولا يؤخر غيره إلا بكتاب الله عز وجل فمن أراد أن يكون معاشرا لأهله بالمعروف فينظر إلى أوامر الله جميع جميعه وإلى ما ندد الله إليه من الإحسان والدر والسلام والعقل والصف والتجاول وخصم النية وغير ذلك من الأمور التي تعين على سلامة العمل وكذلك ينظر بعد حكاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم منها المواقع الجليلة وحوادثا جميلة التي تامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه وزوجه وكذا كان أذر الأزواج لأزواجه صلوات الله وصنامه وبركاته وعليه والأصل أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يصل إلى الكمال ما لم يكن نقي الصبر الدعام الأولى نقاء سلامة الصبر ولذلك لن تجد إنسان يستقيم على طاعة الله أو يهتدي سينار كمالات هذا الدين إلا بسلامة الصبر وما إن يتغير قلبه يكون في أي دخل أو درم من أدران جاهلية إلا أثر على عمله والقوم أهم شيء يبدأ بإمكان سلام الصبره ولذلك من دخل إلى ذلك السوجية سليم الصبر مقية سريرة فإن الله يبارك له في ظاهر فمن أشضر سريرة أظهرها الله في حقه وعمله وظهر في العلامة في معاملة الشخص الذي يكون وانظر هذا مع الناس الشخص الذي يعاش إخوانه ويكون مع إخوان قلاب عنه أو غيره أو منتزين أو مهتدين وهو لا يفرق بين الأبيض والأشهز والأحمر والأصفر والغن والفطير سليم الصدر لقي الصدر تجده في أكمل ما يكون الأخبر ألا أتمنى في الجسد مضغط إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا حسدت وما تفسد إلا من أخياتنا فإن أدخلنا الحق والحجر احتقام الناس وانتقاص الناس ودخلها إسوء الظن والتهم ونحو له ذلك سائر أي شيء فالطجب إلى دخل ذات وهو يفكر أول ما يفكر أن زوجته نحن من الله نعمى بها عليها وأنه يحتقل نفسه من أنا حتى تأتيني هذه المرأة الصالحة إذا كانت رآتينا وعلى قلت الحاضر على, على واسفاتنا يقول الحمد لله الذي رزقني هذه المرأة على هذا الخير الاستقامة إذا كانت قريبة الحمد لله الذي سخر لي من أصلمه رحيم وأبولها بذلاله ودخله هنا في الصدر ويشف أنها نعمة على الله به العالم لأن المنظر عليهم يحاضر على هذه النعمة وينظر إلى هذه النعمة نظر الصفاء المنقاء المودّه وكما أخبر الله عزيزي المودّه ورحمه فدخل بسلامة الصدر والأسس التي تندمي عليه العزب المعروف موجودة في قلبه وقال بارك الله له في قومه وعنه فهو إذا دخل إلى بيت الثوجية في إيسان يحس أن أي معروف أو أي عمل تقوم به المرأة لا يستوجبه عليها فإذا دخل فوزنها طبخ الطعام أكبر من هذا ورمى لهذه الكلمة الضيبة وقال جزاك الله كل خير الله فيك فدعى لها وهي ردته دعوة بالخير وأكبرت منه إكبارها للمعروف فأحبث وعرفت من أحده العنصار وأنه سليم الصدر له ولكن العكس إذا دخل به يستوجب عليها الحق وأنها كالأجيرة عنده وأنها وأنها دونه وأنها أحقق جعل أنه إلى نفسه نظرة الكمام ونظرة أنه يستوجب عليها فعندها سوء أهلاك ويسوء قوله ويسوء أمام ولذلك ثبت الرسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد أعامه لعبين يديه صلى الله وهذا ما يمكن أن يكون إلا حينما ينظر عليه وسلم نظرة التواضح ونظرة الإجمار من أهله وجوجه المرأة الصالحة إذا نظر الإنسان لها جوجة الله والفتن فيها في من كل جانب. تذكر أن الله رحمه بهذا المرأة الصالح فكان أول من العين على صلاحها وفقواها للمرأة الصالحة بخماية الكلمة الطيبة للإبتسامة للإبخار الصلوح والله أُنَّ العبد يشهر رحمة الله عز وجل كما أنه رافع المسادق بالإبتسامة يقتصدها في وجيانه وجوجه ولذلك خلف أسوء الله أجيسي على الدخول دينك و دينك كل قريب فليت حلال ومحبوبة وطيبة إلا إذا كانت القريبين ممكن ويقال لك لا تتسمي الزوجة إنك ينتسبتها إليها الستة ولا تفعل كذا وافعل كذا وكذا فيصلح المعروف المنكر ويصلح الشر خيرا وخير شرا كل هذا مثل الله صلى الله عليه وسؤال قبل إذا دخلت في هذه والسلام في الصدر ونقاء الصدر والتفسم الله عنه ونحن شكرته ودائلة إذا, إذا أحس الإنسان أن زوجتها نعمة شكرها لهم نعمة ولذلك أقول الله تعالى وما بكم نعمة الله فإذا عرفت قدر من هي الزوجة وما قدرها وأن بناك الناس ما جاءوا إلى بيتك ليهان وأن حرمات المسلمين ما دخلت في بيتك لكي تذل وإنما لتكرم لتعز وففف إليها حتى تقابل بالإحسان عند يشهد شمي زوجتها وطبعا العشر من أعرف أقوال وأفعال إذا سلمت الشرائع صلحت الظواهر وذكاها الله جل وعلا المطلع على الرمائل ولا يمكن أن تذكر علامة الإنسان أو يكون محبوبا بين الناس وهو والجياد من الله خريصا وإذن فقالوا لا يسود الحقوت الشخص ولا يسود الحسوث قال لا يمكن أن تجد إنسان محسد الناس ويحطيه الله لا يسود الناس حتى ولو كان مع أهله وزوجه لا يمتحي إلى السجد ولا ينال الكمال ولا قشر من إلا إذا كان سمين الصبر لقي النفس مهذب الأخلاق طيب المعدة فإذا رسول الله له بسلامة الصدق رزقه العشرة من العالم كيف تكون هذه العشرة اقرأ سيرة النبي صلى اذا اقرأ هذه سيرة وقت متأمنا متفكرا متدددا كل حدث يقع بينه وذينا جوجيا والله إن القصة الواحدة من قصة النبي صلى الله عليه حينما كنا نتذاكر والله إن لأمي فيها ثلاثة أقرأوا المرّة بعد المرّة بعد المرّة كل ما تقرأ تجي في شيئا غير يجب أن يكون كثيرا بموقع لما فيها المخير والبركة والمراقب الجديدة والمعانة الكريمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبح ثمامات ذكرى من خلق هذا من إيسا سنم عبدها وإنك لعل خلق العظيم فما نعل هذا العشر من أوف إلا من خلق العظيم صلى الله عليه ولم تستطيع أن تكون بالعشرة من عوة بينك و بين زوجك إلا إذا أظن تكفر باتنا وأخذت تنظر إلى الأسس أنتي أوجب الله عليك أولا تتؤديها كامل بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى كمالا وداعا يوصل الإنسان أن لا ينبع إلى نصر نظرة خمال دائما تتهي النصر من نصر وتتهي النصر من التقصير حتى يكمل الله نصر ويجب الكفر والموفق من وفقه الله تل الله عز وجل يؤكد وأخذ من الدعاء وقل اللهم من يأثرك فتن الخلق لأهلي ولودي ومما سيسمعي وتصل الله عز وجاني بفرسن أحلاقه وقل اللهم كما حسنت خلقه ففرسن خلقه وقل كما قام به سلم اللهم اهدي من يأثن الأخلاق والأقوال لا يهدي لأثنها لأه وصرف أنه يشبها وصيئها لا يفرض عنه شبها صيئا لأه وصيئ الأخير بما عن العشر من المعروف من الصافة العجل فأي موقف تفس أنك أخطأ فيه تراجع في مصرك وتفسدك في خطأه وتخاف أن الله عز وجده لا يكون ممكن من قبله فإذا وفقت الله يتذل لهذه السلامة الصدق وقراءة سيرة من الله سلم لأنه لو جئنا يتحدث كيف كان لأسفا منه أجل من عروف من تحديده ولكن يقول ثم وثقت بعد ذلك إلى أنك دائما لا تضب المشتك نضرب تمام وإذا وقع أنك الخطأ أخرحته فإنه لا يدار لك من الله من حين الله العظيم رب العسكرين أن يحلقنا حسن الأخلاق وأن على ذلك إنه وبي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم ومبارك